وَلَتَجِدَنَّ نَجْمًا أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْذِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ والله بصير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 له ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها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 نبذ فريق من الذين أنتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون